والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطرع الفجر تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com